ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوآد، وفرعون ذي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمر صاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول, فيقول ربي أكرماً واما اذا مات لاهم فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين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 يَا إلى جِئَ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي